كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ وَيَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ لَا لَئِي يَأْتِ أَن كُنَّا قَوْمًا أَطِيرٌ أُولِي لصال الجحيم ثم <تصفيق> يقال هذا الذي كنتم به تكرمون. كلا يشهده المقربون إن الأبرار لفي على الأراضي 1. تعرف في وجوههم نظرة النعيم 2. يسقون من رحيق وَفيِيذَكَ فَّتَنَ فَسم تَنَ فيِيسُ وَمِزَدُهُ مِن تَسنِّي عََه المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم မ zu وَإ qda إلَأَ him qda wo وَإِذَا